ومَن لَمْ تُنازعهُ الخلائقُ ملكهُ وَإِنْ لَمْ تُفْرِدْهُ الْعِبَادُ فَمُفْرِدُ مَلِكِ السَّمَاوَاتِ السِّدَادِ وَأَرْضِهَا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ عَنْ قَضَاهُ تَأْوُذُوا هُوَ اللَّهُ بَارِ الْخَلْقِ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ إِمَاءٌ لَهُ طَوْعًا جَمِيعًا وَأَعْبَدُوا تُسَبِّحُهُ الطَّيْرُ الْجَوَانِحُ فِي الْخَفَا إِذَا هِيَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ تُصْعِدُ وَسَبَّحَهُ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 نقتني الأموال ونحوز العقار ونجمي الثمار ونجمع الثروات ونكنز الكنوز نضارب ونساهم ونشارك ونسعى ونجتهد لدنيانا والسؤال الكبير والاستفهام العريض ماذا عن أخريتنا من أراد الآخرة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 يستمع إلى قراءته ويحبها حتى إذا ركع وسجد قال من سره أن يسمع القرآن غطا طريا كما أنزل فليس فليقرأه أو فليسمعه من قراءة ابن أم عبد قال عمر بن الخطاف فلما أذجنا أي جاء وقت العشاء أو الوقت المتأخر أذجنا جاءت الدلجة من الليل قال ذهبت أطرق لأبن مسعود داره فجاء وكأنه, وكأنه فزع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 رضي الله عنه قد تقدم السن وعمي بصره وكان كلما كبر كلما ازداد في صلاته حتى ظن الناس أن الخرف قد أصابه رجل كبير وبقى عميان والعجان لما نكبروا بيفتروا بيرقودوا فين عن قريب ما بيرقود أصلا يصلي ويصلي, ويصلي ويصلي ويصلي ظنوا أن الخرف قد أصابه فجاءه يسألونه قال إن الخيلة إذا أرسلت في سباق وقاربت رأس منتهاها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 فاقتتبت نفس، فاقتتبت, فاقتتبت، نفسي فيها. سجل نفسه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، إنك تبت في غزوة كذا وكذا. أدع الله لي أن يرزقني الشهادة. قال اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو إمام، فجاءت غزوة ثالثة، واقتتبت نفسي فيها.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 فقال الوالد للولد ابق أنت مع أخواتك وأنا أخرج قال له ولده سعد يا أبي إنها الجنة ولو كان غير الجنة آثرتك وإنه من بيت في الأنصار إلا وأنا أبرأ ولد بوالده فيه غير أنها الجنة فاختلفوا حتى اقترعوا عملوا جرعة فخرج, فخرج السهم لسعد الولد فبكى والده وقال يا سعد ألست بأبيك؟ قال نعم قال آثرني قال يا أبي لو كان غير الجنة آثرتك وخرج سعد واستشهد يوم أحد رضي الله عنه ولذلك القضية أكبر مما نتصور والحياة تستحوذ فكرا كثيرا لم يكتفي أبو أماما بعد ذلك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله لقد أتيتك وأخبرتك أني خرجت في غزوات تدعو الله لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. دلني، ما حاجة أمسك فيها تنفعني؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدله. الصوم، الزمن ده في صوم. الناس بنتزر رمضان بفارغ الصبر بس. لكن تاني صوم في النص كده قليل. البلاوم على صوم قليل. من صام يوما في سبيل الله؟ بعد الله بينه وبين النار كما بين السماء والأرض أخرجه البخاري صوم يوم واحد تطوع أيام الحر الصحابة كان بيشوفوا أيام الحر من باب التقرب إلى الله عز وجل ويسمونه بالضمأ الحواجر. ضمأ الأيام الشديدة نحن ما عندنا عبادة ذاته دلني على عمل ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قال أنس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 مشاكس ولا مشاغب أزول دماله بقي طوال كتي دا الجنة لكن قال يا رسول الله لقد سألتك أن تدلني على عمل ينفعني الله به فقلت عليك بالصوم فإنه لا عدله له ولقد صمت حتى ظننت أن الله نفعني به دلني على عمل آخر ينفعني الله به قال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدك إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة وكتب لك بها حسنة ونحن عندنا أبواب أعظم الأبواب الصلاة لكن ضاعت مضامين الصلاة وأحكامها وأسرارها وحكمها وروحها ولبها وجوهرها وأساسها وخشوعها مع رنين الموبايلات داخل المساجد مع كثرة المشغولات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 لي أربع ركعات في أول اركع لي أربع ركعات في أول النهار قبل ما تطلع من البيت أكفك آخره أي حاجتان ربنا بجيها لي خليك مستيقن أنك تتعامل مع رب العالمين إذا تتعامل مع البنوك في الدنيا تعامل مع رب العالمين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ما عندكم ينفد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 الصلاة باب عظيم من الأبواب أيها الأحبة ينبغي أن نقول قولا إن مما يمنع الناس من من من السعي نحو الآخرة وفعل الطاعات والاستكسار من الخيرات فاستبقوا الخيرات إن مما يمنع الناس أول شيء عدم اغتنام الأوقات ورعايتها.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 يبغي أن تغتنم هذه المسألة وغناك قبل فقرك يكون عندك دروش تطلع أموال وتكسب ويكون عندك باب للخير سبحان الله أهم شيء أن يكون من حولك ممن يعينونك على الخير المرأة والأولاد لو عانوا على الخير هذا طيب طلح ابن عبيد الله رضي الله عنه جاءته أموال تجارته الأرباح من البحرين في المدينة سبعمائة ألف فما استطاع أن ينام بالليل يتكلم ومرة يقوم ويمشي الباب ويجي راجع فقالت له زوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق قالت له ما لك يا رجل ما الذي أصابك من القلق قال في داري سبعمائة ألف كيف ألقى الله وماذا أقول لربي إذا ميتم كم مت أقول له, له سبعمائة ألف في بيت لو مت أقول له ما شو قالت له أتعرف إخوانا لك قال دعم قالت قم الصباح وقسم الدنانير على الناس قال ولما الصباح في ليلة قاعدة قسمها ولما جاء الصباح أنفقها كلها وقال لها أنت موفق بنت موفق لأن وجد امرأة بالقرب منه تعينه على الآخرة ونحن نحتاج إلى أن أن إلى أن نقتدم الأوقات وأن نستفيد منها ثانيا من أعظم إشكالاتنا معرفة العمل الصالح النافع في الوقت المناسب نعم دارينا الخير لكن أحيانا قد لا نعرف الخير هناك خير مضاعف مثلا في صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام من استغفر من استغفر للمؤمنين والمؤمنات <تكلمة> آتاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة بس تقول الله مغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات المسلمين المؤمنين والمؤمنات المؤمن هل المؤمن المؤمن المؤمن في الدنيا الحيين والميتين يعيدون ليك ويقولون بيقدرون حسنة وقعت في محلك. يعني يمكن تكسب حسنات بعقلية تجارية تعرف العمل المضاعف الموفق. وجد النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة جلست من بعد صلاته من بعد صلاتي الفجر حتى الظهر، والله الناس عندهم عندهم همة ونشاط يا أخي نحن ذاتنا أول حاجة فترة نين في جسمنا، يعني الواحد كان صلى العشاء ورقد، ثاني بعد ده والله الونش ما يقوم، بعدين كان قام الفجر يقوم يتمغى عشرين مرة ويشعر كأنه شايل لو شوال بتعمله، تقول شغال على ثالث يتمغى ويخش الحمام يقعد في الحمام تلت ساعة. ويغسل وجهه حتى بعد ذلك يا دولي فتحي ده ممكن يقوم بالليل باللي ده بالليل كل فجر قادر يقوم عشان يقوم بالليل يعني ذاته قدر ما لي تلقى روح تعبان وفتره شيء عجيب ذاته يا اخي شلت توفيق العمل الصالح توفيق واسع اللهم علني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ميمون جرد الله عنها قاعده من بعد الفجر لحد الظهر قال النبي عليه الصلاة والسلام لها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 خمسة وثلاثين سنة من الستين رحلة. إنت عارف الحساب بالرقم، الأكل والشراب خمسة سنوات. يعني بت... إذا بتاكل ثلاث وجبات، الجبن ما محسوبة، وال وال ما محسوبة، والعقود ما محسوبة. لو بتاكل ثلاث وجبات في اليوم لمدار ستين سنة خمسة سنوات أكل وخمسة سنوات حمام وخضع حاجة عشرة سنة.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 بن الله له قصرا في الجنة وقل هو الله أحد عشر مرات ثلاثا دقائق ثلاثا دقائق بس حس لو ده تقرر قل الله أحد عشر مرات ثلاثا دقائق بس لأنه كل ما ثلاث مرات دقيقة إلا شوية قل والله حتى ثلاثة مرات دقيقة إلا شوية تقرح عشر مرات بن الله لك قصرا في الجنة لكن الناس ما بالحين كل يذكرون ماذا يذكرون؟ يا أخي ليس حاجة؟ ثلاثة دقائق؟ أقول ليس حاجة؟ كان اختلفتها ثلاثين سنة ما أبتل جليك قصر في المنشية والله إلا إذا عطواتها في الأزهر ولا في السلامة زول اختلف ثلاثين سنة ما يذجليه الآن في الزمن ده قصر في المنشية يا أخي ثلاثة دقائق قصر في الجنة، ده ماذا يتبع؟ والله إلا تابع الأمر سهل وميسور ويحتاج إلى فقه أن تفقه الأعمال التي ترفع جاء السهل بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المستدى قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الرسول نسلهم في غزوة الغزوة دي طلعوا زي الساعة 9 صباحا قال لي لما انجسرت الظهر لقاو قال يا السهل أين أنت ألم تاخذت مع أصحابك قال قلت أسلم عليك وتدعو الله لي فأنال أجرا قال والذي نفسي بيده لقد سبقوك مسابقة ما بين السماء والأرض يعني الأولى في اللحظة دي ليس يأخذ دعوه من رسول الله وسلم على رسول السلام على رسول الله والبعد معه رشي محبب لكن الخروج لغزوة في تلك اللحظة أفراد أصحاب المرج الغزوة فاتوه في أجر آخر كما بين السماء والأرض فقه الأعمال نحن أحيانا كثيرة تغيب علينا فقه الأعمال أسأل الله تعالى أن يعيننا لفعل الخيرات وأن يسخرنا لفعل الطاعات وأن يوفقنا لإتيان والمسارعة للصالحات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واناه ومن أعظم أبواب الخير المضيعة المساجد من غدا إلى المسجد أو راح أعدى الله له نزلا نزل طعام في الجنة كلما غدا أو راح رواه مسلم من أتى المسجد كما في السنن أبي داؤوذ والبيهقي من أتى المسجد لصلاة فريضة كانت له كحجّة تامة صلاة فريضة. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى إلى المسجد يريد صلاة مكتوبة كانت له كحجّ، ومن أتى المسجد يريد صلاة نافلة كانت له كعمرة نافلة. صحاح الألباني في صحيح الجامع الصغير في في صحيح الترغيب والترهيب للمنذرين. شعجيب ذاته المسجد دخل لبالك ما هي فيه باب الآخر عجيب خلاص من أدى المسجد يريد أن يعلم أو يتعلم خيرا كانت له كحجة تامة من أبواب الخير هذا المسجد من أبواب الخير الصدقات الجارية والأوقاف في الأموال قال جابر بن عبد الله ما من أحد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 حركة ما رأيت لها مثيل عشرين محافظة نسوان الحمد لله والله يا إخواننا الناس الدايرين يشهدوا الإسلام من البلد دي وحمانين أي جزول بتخيل إنه ممكن إسلام يطلع من السودان ده ده دول وحمان ما ممكن ثاني بعد نهائي الشيء ده بيجه نصوان وشفعوا ما ما في نهاية ما في طريقته الإسلام ده ثاني من البرجا بيطلع الناس يحبوا يختلعوا بس، سواء كان الناس الحركة الشعبية ولا الحركة الوطنية ولا أي حاجة ثانية الناس يحبوا يختلعوا هذا الإسلام ده من برده يطلع عشرين مرة محفظة والله أنا أدخل أحدها يومياً ثلاثة حلقات تحفيظ أي الثلاث الثلاثة حلقات ما شاء الله الركشات سغالة والأمجادات تنزل في النسوان ويقرن ويطلع يوميا يوميا يومياً ثلاثة حلقات تحفيظ يحفظ بقروك إلى أن تحفظ المدى والعجبني لي أكثر إنه الشدابي صورة دائبة إذا أنا كنت بتخيل إنه مركز تحفيظ تحب المسا مرة بالصباح على مدار أربع وعشرين ساعة المركز تشغل وكل شيخة عندها مجموعة بيتحفظون عندها أيام محددة لما يقسموا على عشرين شيخة معناها الحلقة مستمرة يوميا على مدار أربع وعشرين ساعة اتخلعت من كثرة النسوان بجنة ما قلت بخير أنه ممكن يكون في كمية نسوان كتار قدر دارين دا يحفظوا والله هذا باب مفتوح الباب دارين مفتوح الآن هذا المركز فيه نواقص كثيرة جدا جدا السورة الشرقية والردميات الدجوة والحمامات ومكتبة أي إنسان دارين يتبرع ويوقف له حاجة واخر إخواننا الزور العمل المظل الذي الليك ما عارف إنه يا أخي ده والله الحمد لله زول متعامل مع رب العالمين برتاح يتتنسي ولكن الله لا ينسى هو عمل ومشى قدر ما يصل المصلين وقدر ما يركع قدر ما يكون الحسنات ماسة والله لا يمل الزور بيكون جاي بخبر ذاك الصدقات الجارية وأهم شيء في الصدقة الجارية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 ما ظنوا ولم يتبادر إلى ذهنهم أنهم لم يعطلوا أنه وصلى ما قالوا تأخذوا سوما بعض قال أدى أي زول حبه معنى أي زول بيأكل بحساب معين فما عرفه قالوا أنه يعني وأبى أن فصار يمشي خلف الجيش متعبا تعبان الجوع ما صعب هو يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر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 فاجعل حديرا لا ينسى وبلغ الرجل المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع قال له النبي وأين نظرت قال كنت أنظر إلى حديد قال أما وإنك لو نظرت إلى السماء لو لدعائه نورا صاطعا يصل إلى السماء الكلمات القالة دي اللهم كما لن تنس حديرا اجعل حديرا لا ينسى لو وجدت لها نورا صاطعا يصل إلى السماء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 يا أخونا وعمنا الفاضل والعزيز علينا جدا أبو راشد الذي الرجل الأصفر اللي بجيبوه بل عجدنا والله ما رأيت مثله في الحرص على الدروس وإن كان مقعدا وبجيبوه للزوه بشوفو طواله عمنا دا ما رأيت مثله في الدروس ما يفوت درس نهائي تجي المسجد طوالي ذكرني الحديث من أتى المسجد يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا كانت له حجة كامة هذا الشيخ آخر درس عندنا نكالي يوم اللحات في المسجد اللح هذا الفاتح حضر الدرس وفي باب الجامع دوقع دو كسر رقبتين للأثنين والآن هو في الجبس وتغيب عن هذه الجمعة ولولا هذا الجبس لما تغير أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة للمباركة رافعا أكف الضراعة إليه أن يثبت له الأجر وأن يجمع له بين الأجر والعافية يا رب العالمين اللهم عافيه اللهم عافيه اللهم رب الناس أذهب عنه البأس وشفه أن الشافي لا شفاء إلا شفاؤك يا رب العالمين اللهم اختم لنا وله بخير يا رب العالمين